السفر ما بالخواطر السفر ما بالخواطر يا حبيب يوسفني جدا اني يقول لي سفري باكر السفر ما با ايدينا بس غدر مكتوب علينا مهما السفر سادنا ومشينا لعهودك عهودك حبي فاكر السفر ما بالخواطر السفر ما بالخواطر يا حبيب يوسفني جدا اني قلك سفري باكير حجيك راجع في ميعادك واتم لك في مرادك انا في بعادك وفي البعاد انا ما نصابير السفر ما بالخواطر السفر ما بالخواطر يا حبيب يوسفني جدا اني يقول لي السفري باكر يا حبيب الفرقة طالت والدموع بالوحشه سالت الروح خلاص لمروقة قالت تعال الليل وقبل باكين السفر ما بالخواطر السفر ما بالخواطر يا حبيب يوصفني جدا اني اقول سفري باكير حجيك راجع في ميعادك واتمنيك هل في مرادك هاتي بيه انا في بعادك وفي البعاد انا ما نصابي السفر ما بالخواطر السفر ما بالخواطر يا حبيب يرسفني جدا اني ظل سفري باكير يا حبيب الفرقة طالت والدموع بالوحشه سالت الروح خلاص لمروقة قالت بجيك الليلة وقبل باكر بجيك الليلة اي بجيك الليلة بجيك الليلة Mag ik het leven? ik